الجنة ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة وهناك ثلاث دعوات مستجابة دعوة الصائم والمظلوم والمسافر فهنيئا للصائمين كما أن صوم شهر رمضان وسيرة للتقوى والقرب من الله عز وجل, عز وجل وصيام رمضان فيه خير عظيم للإنسان أيها الأحبة الصوم أيها الأحبة يثاب فاعله بلا حساب لقول الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوفه فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح النسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ولا غروب في ذلك فهو عبادة قائمة على الصبر والله تعالى يقول إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب والصائمون من أهل المغفرة قال تعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة ومن الشفاعات الثابتة يوم القيامة شفاعة الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان كما أن الصيام أيها الأحبة وقاية من النار فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و قال إنما الصيام ن ROS أستغيتن كان من جنة يستجن بها العبدون من النار و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم جنة و حصن حصير من النار و عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة وعن أبي أمامة الباهدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض كما أن الشهر الفضيل سبب من أسباب دخول الجنة في الجنة باب يقال له الريان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 ولما جاء أبو أمامة الباهري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله مرني بعمل يدخل للجنة فقال لا قال له عليك بالصوم فإنه لا عذل وعن أبي هرينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه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 كما أن الله سبحانه وتعالى شاهد بخيرية الصوم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وعن معاهد بن جبن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فهليئاً أيها الأحبة للصائمين بهذه الفضائر العظيمة والتي يجدر بالإنسان أن يحرص عليها وأن يفاخر بها كما يحسن بالمسلم أن يلتزم بالعديد من الآلام التي يحسن بالصائم أن يبادر إلى اغتنامها والتمسك بها ومن تلك الأدام الاكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل والاكثار من الأذكار الجومية والاستكثار من أنواع الخير والعمل الصالح لأن الأجور في هذا الشهر الفضيل مضاعفة أيها الإخوة أيها الإخوة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال فيحفظ لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وفحش القول وأن يحفظ بصره عن النظر إلى المحرمات ويحفظ أذنه عن الاستماع للحرام ويحفظ بطنه عن كل مكسب خبيث محرم كما يجده بالصائم أيها لحبة أن يعمل على تعجيل الفطر وتأخير السحور كما يجب على الصائم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن ندعى الطعام والشراب فقط إنما يريد منا أن ندعى قول الزور والعمل به لهذا يندب للصائم إذا سبه أحد أو شاتمه أن يقول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 صراط الذين أنعنا عليهم غير المغضوب عليهم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر Ya Allah liman hamidah radmana wa Elhamdülillahi Rabbil Alamim Ar-Rahman rahim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 Up. I don't know.